غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون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 انّي لكم من هنا نذير مبين كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا الا قالوا ساحر او مجنون اتوا صوبه بل هم قوم طاغون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 Wailul lil-ladhina kafaru min yawmihim alladhi